والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رَقَبَةٍ من قبل ان يتمس ذلكم تُوعَظُونَ به والله بما تعملون خبير 124. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 125. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أَنزَلْنَا آيَاتٍ بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أَحْصَاهُ الله ونسوه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 in Allah Bikulli ik alim. Ali. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بما لَمْ يحيك بِهِ الله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 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا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 والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه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 إِنَّ اللَّهَ غَفَي ظَنَّ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وليخزي الْفَاسِقِينَ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 117. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من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 ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 119. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 110. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم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 129. ويأتبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ والبغضاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ من شَيْءٍ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 حَسَنَ اللَّهُ أَيُّ يَجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِينَ مِنْهُمْ مَا وَدَّهُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن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 وَقُلْ تَعَالَوْا الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ 129. وَأَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُغْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يعصينك فِي مَعْرُوفٍ فبايعهن وَاسْتَغْفِرْ لهن الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أَنِّي رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يَأْتِي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الْإِسْلَامِ والله لا يهدي القوم الظالمين 117. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون 118. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 121. من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 122. بسم الله الرحمن الرحيم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 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 مثل الذين حملوا التوات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن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 ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يهدوننا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوُوا وَاسْتَغْنَى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لنبعث قل بلا وربي لتبعثن ثم لتبئن بما عملتم وذلك على الله يسير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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أَبَدًا ذلك الفوز العظيم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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم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 فإذا بلغنا اجلهم فامسكوه بمعروف او فارقوه بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله لا لكم يعذب به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر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 117. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن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 129. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى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 شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا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 119. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أَنْبَأَكَ هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى اللَّهِ الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فَإِنَّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 124. عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأب 129. يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 وضرب الله مثلا للذين آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 112. ومريم ابنة عمران التي فَرْجَهَا فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين صدق الله العلي العظيم